بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> طواه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى رُزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ عَلَّنَا أَمْ حَمَانَ وَعَلَى الْعَرْشِ استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تشهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِبْرَأَنَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوءٍ يَآنَسْتُ نَارًا لَعَلِّ يَآتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَا يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْغَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ لِمَا يُنْتَىٰ فَإِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ فلا يصدنك عنها بل لا يؤمن بها واتبع هواه فطردى وما تلك بيمينك يا نوسى اولا هي عصا يتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي ولي فيها ما اعرب اخا وان يا موسى فالقارعه ما اذا حجه تسع ق قام علىخذها ولا تخف نسعيدها سيرتها اودا وضم يدك إلى زلاحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحضر عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أسدب به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.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 إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنا قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فللقه اليم بالساح ليأخذه عدب لي ودب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 فلبست سين في أهل مدينة ثم جهت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا يا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طار فقولا له قولا لينا لعله لعله يتذكر أو يخشى قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطرى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتيناه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تغذبهم ولا تغذبهم قد جناك بآية من ربك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 قوالا ربنا الذي اتق كل شيء خلقه ثم هدا قوالا فما بيان القرون الاولى صلوا ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل, وأنزل من السائمات خَرَجَ جَنَّاتُهُ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى قُلُوا <تصفيق> وَالْعَنَامُ أَمَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي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 قَالَ أَنَا أَجِئْتُكُم بِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا نَّخْلُفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سِوَا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَنَّا سُبُحَا فَتَوَلَّى فِرْعَوْمُ فَجَمْعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَاهَا قَالَ لَهُمْ ساوي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خارب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا نجوى واراد ان نهادان لساحر ان يريدان يريد ان يخرجكم من اعوكم بسحره ما بطريقتكم المثلى اجيرون كيد انكم ماتم صفا وقد افلح يوم من استعان وان يوم حساء ان ما طُغْيَا وَإِنْ مَا أَنَّ كُنَّا أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى وَأَلَبَ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصْجُهُمْ يُخَيَّنُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَمْ فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقنا في يمينك تلقف ما صنعوا إنما يصنره كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا وعدوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنت له قبل أن آذن لكم إنه لك كبيركم الذي علمكم الصحه فلنقطن ايديكم وارزق لكم من خلان في ولاصلبنكم في جذور النخل ولا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَعَنَا فاقضي ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا كرتنا عليه من السحر والله هو خير وابقى إنه من ياتي ربه وجريم فان له وجها لمن لا يموت فيه لا ولا يحيا وني اتي مؤمنا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ كَانَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى لَنَا تُعَدُّ نَهْرٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ كَنَزَاءٌ مَّن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابِسًا لَّا تخاف لا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَاءَ فَأَطْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَوَلَمْ لِثَنَ عَوْنُ قَوْمِهِ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْعَمْنَا عَلَيْكُمْ وَجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالْسَّلْوَاءِ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْرَوْنْ فِيهِ فَيَحْلَ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ان نيل غفار لمن تاب واما ودعمل صالحا ثم هدا ومن اعزلك عن قومك يا موسى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَسَنِي وَعَزِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَغْضَىٰ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَظَلَّهُمُ السَّامِرِ فرجع موسى إلى قومه يمر بيان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم رضب من ربكم فأخلفتم موعدين قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزاما من ذينك القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك ألقى فأخرج لهم أجلاً جسداً لهم خوان فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي افلا يرون ان لا يرجع اليهم قولا ولا يملك له ولا ولقد قال لهم ضرا ولا نفعا ولكن يكون انا لهم هارون من قبل يا قوم فَوَا بُتُوتُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَتَّبِعُونِي قالوا لن نبرح عليها كثيرا حتى يرجع إلينا موسى قال يا نارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعني أفعطيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بنحيتي ولا برأسي إني, أن إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم توق قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت فقبضت قبضة من أتى الوسول فنبضتها وكذلك سولت لي نفسي أوَ لَنَفْهَبَ بِأَنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَنَا مِسَاءَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ وَغُ إِلَ إلَكَ النَّذِي وَْطَلَهَاكِبَنَّ نُ حَرِق النَّهُتُم مَ لَ نَسِبًَا قَُّ لَ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 وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَلُهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُقْرٌ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِتُمْ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أنت لهم طريقة إن لبثتم إلا يوما يَدْرُهَا قَاعًا صَفَصًا لَا تَرَاهَا لَا تَرَاهَا أَيُ وَجوهَ أَلَا أَمْتَا يَوْمَئِذِي يَتْبَعُونَ الدَّاعِيَ لَا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أدن له الرحمن ورضي له يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خرب من حمل ظلما وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا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 ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما وان قد عاهدنا الاله ابا من قبل فنسي ولم نجد وإذ قلنا للملائكة سجدوا لأدنا فسجدوا إلا إبريس أبا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 وَأَنَّكَ لَطَمَؤُفِيهَا وَأَنَّكَ لَطَمَؤُفِيهَا وَلَا تَضْحَى وَوَسْوَسَ لَن يَنْسِئ قال يا آدم هل أدلك من يا شجرة الخزج وملك الله يبلا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا واه يا له بطا من غناء جميل ما مكون لي ما فان ما يات منكم من ردن فمن فمن اتبع ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنكا ونحسره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وما لك ذلك عليك اتكايا كنا ننسى وكذا من كم يوم كنت ولم ولم يؤمنوا بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولمها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأزل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آماء الليل فسبح وأطرار فالنهار لعلك ترضى ولا انت مذم من عينيك الىنا ما ثانيه اجرا ذا منهم زهوه الحياه لكن الدنيا لنفناهم فيه واذكر ربك خير وابقا وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتي هنا بآية من ربه أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّخُفٍ أُوْنَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعْدَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا يَقَالُوا رَبَّنَا لَوْنَا أَوْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزِرَا قُلْ كُلٌ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فستعلمون من أصاب الصراط السوي ومن اتدى